ثلاثة عشر. استمع إلى العبارات الآتية وأعدها، ثم اربط بين النقاط كما في المثال. هذا. هذه دراجة. هذا. هذا طيار. هذا. هذا قطار. هذه. هذه حافلة هذه هذه طائرة